Ya o Allah'a emanet for those of I don't know. What do you وهو في من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أرسلوا جواكم وعيركم من تعال لكم تشكروا واذكروا وإعزال عليكم ومثاله الذي واثقكم به إذ قلتم الله إن الله عليم ومثال في var <gülüyor> mı? <gülüyor>